الذين ه م على ص ل ا ت ه م ا ئ م و ن و ا ل ذ ي ن في أ م و ا ل ه م حق م ع ل و م ل ل س ا ئ ل و ا ل م ح ر و و م ا ل ذ ي ن يصدقون بيوم الدين والذين بيوم ه م من عذاب ربهم عذاب موسوعه ا ل ن ا ف ظ و ن إ ل ا ع ل ى أ ز و ا ج ه م أو م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ه فإنهم م غير م ل و م ي ن فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات م ك ر م و ن ف م النابلسي ل ذ ي ك ف ر و ق ك م ن عن ا ل ي ي م ن و ع ن ا ل ش م الاسلاميه عزين أيطمع ن ه مما ع ل ولا أ ق س م برب المشارق والمغارب إ ن ا لقادرون على أ ن نبدل خيرا منهم وما نحن ب م س و ق ي ن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا ك أ ن ه م إ ل ى ن ص ب ي يوفضون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون